إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك, أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةٍ عَنِ الصِّرَاطِ لَا